يومْبِتكُم بِهِ الزَّرع وَالزَّييتُونَ والنَّخِيلَ والْأَعْنابَ وَمنِنْْ كلُِّ الثَّمرات إِ فِي ذَانكَ لآيََ لِقَمةَ فَكَّون وَسَخالكُم الليلى وَه رَ وَشَّممسَ وَالقَمَرَ وَن مجُومُ سَخوَرَةُ بأَمرِ إِ فِي ذَكَ لآيات لِقَوم ي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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي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 فذَلِكَ فَعَلَ الذيين مِنْ قَبِهِم وَمَا ظَلَمَهُم اللهَّ وَلَِ كَوا أَفُسَهُمْ يَظْلمونون فَأَصَابَهُم سَئاتُ مَا عَمِلوا وَحاقَ بِهِم فَأَصَابَهُم سَجّئاتُ مَا عَعملِل بِهِ يستَهْزِمون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 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت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 وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفكرون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 فإذا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, فزين لهم الشيطان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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطي مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 تَسْتَقِفُّونَهَا يَوْمَ رَحْلِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ نَعِيمًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لكم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 وَيعْومَ نَ بَعثُ مِنْ كلُلّ أَُّةٍ شَهيدَاثُمَّ لا يُؤذَنُ للَّذِينَ كَفرَروا وَلهُم سْتَعْتَبُون وَإذاَا رَ الذيذينَ ظَلَمُ العذاَبَ فَلَا يُخَذَْفُ عَنْهُم وَلهُ يظَرون وَإذاَا رَ الذيينَ أَشَْكُ شُركَ أَهُم طَوا رَبنَ طَاالُ رَبَّنَهَا أُل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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِلْتَاءِ لِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ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 وَلَ جَزًا الذيينَ صَبَهُ أَجرَْهُم بأحْسَن مَا كانوا يَعمون مَنْ عَمِنَ صَالِحَِّ ذَكَرِأَ فَوهُو مُؤْمِن فَل نُحيًاهُ حياة طَيبَ وَلَ جزِيَّهُم أَجرَْم بأَحْسَن مَا كانوا يَععمللون.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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وعولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 يَوْومَ تَأت كلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَف كُّ نَفْسَّا عَمِلَةُ وَهُم لا يظمون وَضَلَبَ الله مَثَلًَا قَريةً كَانت آمِنَةً مطمائِتَ يأتهَا رِزْبُهَا رَغَدًا مِن كلُِّ مَكان فَكفَلَت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 ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَرَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 احسن صدق الله العظيم